بوك تو سكس أو هل ترس ستة وخمسون ستة وخمسون المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس هاو لست وجود رغبة. وجود رغبة. لست لدينا الرغبة. لدينا الرغبة ليس لدينا رغبة. ليس لدينا رغبة. رغبة بيبانه. الإحساس بالخوف. الإحساس بالخوف جاي ار <أشعر> بالخوف <أشعر بالخوف لا أشعر بالخوف لا أشعر بالخوف, <أشعر بالخوف> <ت weave it to> توفر الوقت توفر الوقت هان لديه وقت لديه وقت, ليس لديه وقت ليس لديه وقت ليس لديه وقت سي الشعور بالملل الشعور بالملل هون كيدر سي هي det, det, det, med, sticking, von, ikke, der s malal. Hia der sjorr, malal. Hun kider sig ikke. Her, lad der malal. He la lad, der malal. Hæ er sultan? Er sår du vil jorer? Al sør, Er Hav Joa. tør? Hav Er i ikke sultne? Hav I tør? Er i ikke sultne? Hav El tør? Hav El tør? Hav I er Hav I agtsha, høm, De er ikke tørstige, Hum geyr agtsha.